فاخذ فؤادي تجد أطرافه مزعان وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد Shelf yeah. سيمجنحتون در بنا حاضر الاقوام در بنا حاضر الاقوام والباديه صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أيها الأخوة المسلمون ننتقل بكم إلى مكة في الفجر الأول الفجر في الأيام الأولى لدعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام ها هو الآن صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي أصبح الآن يصارع الجاهلية ويحاورهم ويجادلهم ويدعوهم ويغشى نواديهم ويغشى يعرض دعوته عليهم في كل مكان وفي مشهد من المشاهد يأتي رسول هدى صلى الله عليه وسلم إلى رؤساء المشركين ووجهائهم ويتحدث إليهم صلى الله عليه وسلم وقد جلسوا معه وطمع فيهم صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بدينه الجديد وبالوحدارية وفي أثناء ما هو يدعوهم صلى الله عليه وسلم وهو حريص أشد الحرص على إيمانهم وإذا بأحد أصحابه أحد المؤمنين الجدد برجل أعمى ضعيف مسكين يأتي يريد يسأل رسول الله عليه وسلم سؤالا شرعيا حتى يستفيد في دينه يعني هذا المسلم الأعمى المسكين أصبح جاهدا أصبح مؤمنا وتابعا للرسول عليه الصلاة والسلام ومعه سؤال يريد يسأل رسول الله عليه وسلم لكنه صلى الله عليه وسلم يرى أن الوقت غير مناسب لأنه صلى الله عليه وسلم يطمع ويعمل. ويحرص كل الحرص أن, أن يعني يسلم هؤلاء الوجهاء ويدخل الدين الجديد فعرض هذا الرجل الذي هو اسمه ابن أم مختون عبد الله رضي الله عنه وعرضاه حدث صحابة الإفضلاء عرض في سؤاله فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وقطب وجهه لأنه مشؤول بهؤلاء السناديد إذا آمنوا لهم ثقل ولهم وضع خاص ولهم أتباع فأعرض عن سؤال هذا الرجل كالكارث لأنه يرى صلى الله عليه وسلم أنه كان الوقت ليس مناسب والواجب أن يكسب صلى الله عليه وسلم في نظره هؤلاء وذهب الرجل وقام انتهى المجلس وإذا في جبريم ينزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم بصورة عبسة ونستمع الآن إلى الوحي إلى الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يأمره أن يكبر على هذا المسكين وأن يترك أولئك الجبابرة أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى وهو خطاب له عليه الصلاة والسلام وهو توجيه وهو عتاب نطيف رقيق شفاف بصيغة الغي... الغيبة ليس بصيغة الحضور إبقاء على كلب الرسول عليه وسلم وإرعاء على مكانته ومشاعره صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن رجل آخر عن رجل بعيد عبس وثولى ولم يسميه ولم يقل عبس الرسول الله عليه وسلم أو عبس محمد عليه الصلاة والسلام إنما عبس وثولى بصيرة الغيبة لرجل كأنه ليس بحاضر وقت هذا الخطاب أو كأنه ليس موجه له الخطاب إبقاء ورعاية لقلبه عليه الصلاة والسلام والعبوس هو تقطيب الوجه وكفهرار الوجه وانكباض الوجه قال عبسة وتولى يعني عبس النبي صلى الله عليه وسلم وتولى وأعرض عن هذا الرجل المؤمن الصادق عبد الله بن أبي الداخل في الدين والحامل للتوحيد والذي يريد أن يتفكه في دين الله عز وجل مسكين وهو أعمى ما يدري أن الرسول الله عليه وسلم مشغول بصناديد الكفر ولا يدري أن الرسول الله عليه وسلم في مباحثة وفي جدل معهم وفي دعوة لهم ما يعلم فتولى صلى الله عليه وسلم عنه فالله سبحانه وتعالى عاتب رسوله عليه الصلاة والسلام على هذا المشهد وعلى هذا الموقف منه لهذا المسكين إن القيم الآن تتغير قيم الأرض إنه ليس هناك إنسان يرتفع بنسبه وحسبه على حساب الدين إن هناك لافتة مرفوعة وأصبعت شعار للمؤمنين إن أكرمكم عند الله أثقاكم وهو إن الذي فعله صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم فصار الفقراء البسطاء بالإيمان وصار الموالي بالإسلام أرفع حالا من صناديد الكفر لأن الدين, لما أتى الدين الجديد مع الفجر الجديد لما أتى غير القيم الأولى قيم الجهلية قيم الأرض قيم النطين قيم التراب قيم الغابة التي ترفع الإنسان بحسبه ولو لم يكن يستاهل ليس فيه خير وليس فيه مروءة وليس عنده ديانة ولا صيانة إنما للسبه أو لماله وقد يكون خالم من, من صفات المجد والحمد والخير والثناء فأتى الإسلام بقيم جديدة ومفاهيم جديدة وبقي الأمة أو الصحابة فترة حتى يستوعبوا هذه القيم ويفعلوها في حياتهم وكان صلى الله يدرسهم دائما هذه ويغرسها في قلوبهم ويوجههم إلى معرفة هذه القيم الجديدة أن الإنسان بدينه ولهذا هذه حاديث للرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا من صاحب الفضل هذا بلال بن رباح مولا حبشي يعني كان يعذبه ميت من خلف وباعه من أبي بكر الصديق فأصبح مؤذن للإسلام الأول حتى يقول عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وعتق سيدنا جعل عمر بلاد رباح سيد المؤمنين قال أبو بكر سيدنا وأعتقى سيدنا وسلمان الفارسي يأتي من أرض فارس فيحتضره صلى الله عليه وسلم ويكرمه وينزله المنزل اللائق به وعند الحاكم والطبراني سلمان من أهل البيت ليس مجرد العرب ولا من أطراف العرب أصبح من أهل البيت ديانة ورعاية وولاية واتباع لهذا الدين العظيم فكأن سلمان الفارسي من أهل البيت أنه منهم لأنه آمن واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع النور الذي أنزل به وعرف سلمان الفارسي هذه الحقيقة فكان يفتخ بالدين وبالتقوى لا القبيلة ولا العشيرة فلم يكن عربية يعرف والمدنون إن أكرمكم عند الله تكاكم فيجلس مع قبائل العرب في مجلس فيريد بعض الجهل أن يحري سلمان فيقول كل يعد, يعد قبيلة وينتسب إلى قبيلته فقال هذا أنا تميمي وهذا أنا مزني والثالث أسدي والرابع هدري إلى آخر فلما وصل الدور إلى سلمان قال أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيسا أو تميمي وأبو ذر رضي الله عنه يواجه مرة بلال من رباح في مجلس مشورة فكأن بلال اعترض على بذر الغفاري من غفار العرب وبلال حبشي ليس عربي فعيره باللون الإسلام لا يعترف الألوان ليس عنده لون أبيض له ميزة أو لون يعني دم أجرك وسائر الدماء دماء حمراء عادية أو أن اللون الأسود غير محبت لا الإسلام لا يؤمن بالتميز العنصري إن أكرمكم عند الله أذكاكم كلكم لآدم وآدم من تراب ولا تحسب الأنسابة تنجيك من لضا ولو كنت من قيسا وعبد مداني أبو لهب في النار وهو هاشم وسلمان في الفردوس من خرسانه فأبو ذر يغضب وكان حاد رضي الله عنه حاد المزاج فيغضب ويقول ل... لبلان بن رباح يا ابن السودان فرفع شكوى بلان رضي الله عنه إلى... إلى الإمام الأعظم إلى سيد الخلق المعلى السلام قال نالني وتعرضني فدعا صلى الله عليه وسلم قال طف الصاع يا, يا أبا ذر لا فضل لابن البيض البيضاء على ابن السوداء هناك ربكم عند الله التاكم عيرته بأمه إنك في فيك جاهلية تقول الآن تعيره بأمه الآن بعد ما دخلت الدين وصليت عنه إياه انتهت الجاهلية الأولى انتهى, انتهى مجتمع الغابة مجتمع الوثنية مجتمع الشرك آتى الآن مجتمع جديد مجتمع طاهر أتى فجر جديد الآن يلغي قيم الغابة قيم الجاهلية قيم الطاغوت قيم الاستبداد قيم الظلم حتى دينه الآن يرفع الإنسان بدينه بأمانته بعمله الصالح بإنتاجه بالخير الذي فيه لا بأشياء يعتمد عليها ليست من كسبه كما ينتسب إلى أنساب وكان عنده نسب طيب لكنه ألغى حياته هو فلم يقدم خيرا وليس فيه بر وليس, وله وليس له سيرة حميدة إنما يعتمد كما يقول الشاعر إذا فخرت بآباء بهم كرم نعم صدقتها ولكن بئس ما ولدوا هذه الحقيقة قررها صلى الله عليه وسلم للصحابة وقاموا بها رضوان الله عليهم وأخذوا حتى عمر رضي الله عنه يقول لو أن سالم مولى أبي حليف حيا لو وليت الخلافة مولى يقول للصحابة لو حي كنت وليت الخلافة لأنه كان حافظ من كتاب الله عالم بالفراير وحتى أن الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما أتى إلى مكة لقيه أمير مكة قال عمر تخرج من مكة وتترك مكة قال وليتها ابن أبزة قال من ابن أبزة هذا قال مولا لنا قال مولا كيف مولا قال عالم بكتاب الله أمير المؤمنين قال عمر سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إذن الآن في رسالة الرسول الله عليه وسلم صارت هناك موازين أخرى غير موازين التراب أو غير موازين التي عاش عليها أبو جهل وأبو لهب وكل طاغوث في الأرض بمي... الرسول الله عليه وسلم أتى بميزان عند الله يعني يتفاضل به, به الناس هذا الميزان وهو ميزان شرعي مقدس يعتمد على الكتاب والسنة ميزان الأفضلية بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا الذي فعله رسول هدى صلى الله عليه وسلم في حياته ولذلك تجد مثلا انا اذكر يعني قصه قصيره عمر رضي الله عنه اراد ان يستشير الصحابه في مساله او في غزوه من الغزوات فجمع رؤوس الناس وقال لمولاه اسلم كن في الباب يعني في الدار المشوره او في يعني الديوان وقال لا ادخل الناس على حسب الفضل فوقف اسلم عند الباب فجاء ابو سفيان تعرف ابو سفيان بن حرب يعني من رؤساء قريش وهو الذي قاد قادهم في بعض الغزوات كأحد فقال ثم دخل سهيل بن عمر وهو من ساداتهم وقف عند الباب والحارث بن هشام أخو أبو جهل أبي جهل فوقف بالباب وهم سادات, هؤلاء سادات فريش ومن سادات العرب وأتى بلال بن رباح وعمار بن يانسل وصهيب وهم موالي أسلموا فوقفوا معهم قال عمر لأسلم من بالباب قال أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمر والحارث بن هشام هذا سادة العرب الجهلية وبلال بن رباح وسلمان الفارسي وسهيب الرومي وعمار بن ياسر قال ادخل بلال وادخل سلمان الفارسي وادخل عمار بن ياسر وادخل سهيب الرومي قال أبو سفيان مغضبا محمر الوجه الله ما كنت أظن أنه يطول بعمر حتى يدخل هؤلاء العبيد العبيد على مفهوم الجاهلي العبيد على مفهوم الطاوت العبيد على مفهوم الغابة قبل الإسلام قبل الفجر الجديد فكان أعقل القوم سهيل بن عمر فقال كلمته المشهورة والله ما علي أن نحجب على باب عمر على باب عمر لكن أخشى أن نحجب على باب الجنة فيدخل هؤلاء ونتأخر لوموا أنفسكم إننا دعينا ودعوا الإسلام فتقدموا وتأخرنا وعرفوا وانكرنا وقال إنهم سبقون بالإسلام فأصبح لهم ميزة وأصبح لهم مكانة فهنا عبد الله بن أم مكتوم هذا الرجل الأعمى البسيط المسكين لما آمن بالرسول الله عليه وسلم رفع الله قدره حتى أنه بعد ما عاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشانه كان إذا أتى إلى الرسول الله عليه وسلم هذا عبد الله بن أم مكتوم حياه ثم قال صلى الله عليه وسلم قال مرحبا الذي عاتبني فيه ربي فيفرش له سراسر الجداه ويحل عليه ويحن عليه ويحييه ويبجله والله المدينة مرتين في في سفر سفرتين لرسول صلى الله عليه وسلم والله خلف الولايه وكان يؤذل للرسول صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا كما يقول اهل التاريخ مات شهيدا وهو اعمى في القادسية اذا كان كان له فضل وكان له مكانه وحق أن يعاتب رسول الله عليه وسلم من شأنه فالآن يعاتب الرسول عليه الصلاة والسلام في شال عبد الله بن الأم أم مكتوم الصحابي الأعمى الجليل فيقول له رب عبس وتولى أن جاءه الأعمى يوم أتاك الأعمى المسكين الفقير المحتاج الذي يريد أن يتفقه في الدين والذي اتبعك أعرضت عنه وعبست في وجهه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحتقره حاشا وكله لكنه صلى الله عليه وسلم كان كما سبق معنا مشغولا مع صناديد الكفر في مجلس يريد أن يدعوهم وكان صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامهم ويريد صلى الله عليه وسلم أن يهتدوا بهدى الله ويدخلوا في هذا الدين فيكسب صلى الله عليه وسلم أتبعهم فأتى العثب من الله سبحانه وتعالى إليه ولعبس وتولى أن جاءه الأعمى وأتى بلفظ الأعمى هنا لأن المقام مقام استعطاف فيقول أعمى وتعبس في وجهه أعمى وهو بحاجة إلى من يقف معه وبحاجة إلى من يرحمه وبحاجة إلى من يعطف عليه وبالمناسبة العمى في القرآن ذكر في موطنين بمعنيين عمل قلب وعمل بصر أما عمل بصر البصر فأجر ومثوبة من الله سبحانه وتعالى وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يقول من ابتريته بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة ولهذا كان الصالحون يحتسبون أعينهم على الله ويتصدقون بأبصارهم وينتظرون الثواب من عند الواحد الأحد حتى ابن عباس العالم الحبر رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب بصره دخلوا يعزونه في بصري قال أن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور عقل ذكي وقلبي غير في عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور فهذا العمى في أجر وثوبة من الله سبحانه وتعالى وأما العمل الآخر فهو عمل القلوب كما قال سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمنه أعمى فهذا العمل الذي يوصل إلى النار أما العمل عمل بصر فإنه ما احتساب يوصل إلى جنات النعيم فهذا عبد الله ابن أم مكتوب رضي الله عنه مؤذن الإسلام الثاني مع بلال كان أعمى فيقول أعمى الحق الأعمى أنك تعقف عليه الحق الأعمى أنك تقبل عليه أنك تقدر هذه العاهة وأنك ترحمه وأنك تفقه في الدين أن جاءه الأعمى وابن مكتوم لم يأتي رضي الله عنه ورضي يطلب مالا إنما أتي تفقه في الدين أتي يسأل رسول الله سلم عن تفاصيل عباداته أو أحكام يقوم بها في حياته قال سبحانه وما يدري فلعله يزكى يقول وما يعلمك وما ينبيك لعل هذا العمل الذي أتاته لعل هذا المسكين الذي عرضت عنه وطمعت في اسلام صناديد الكفر وجهاء الجاهلية لعله أتى يتزكى ويتطهر بالدين الجديد إن الإسلام زكاه إن الإسلام طهر إنه تنظيف للفطرة وتنظيف لمسيرة الإنسان أو روح الإنسان ولذلك من مهماته الكبرى عليه الصلاة والسلام أنه يزكي والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين لهذا يقول سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى فالتزكية تزكية الروح من كل الآثام والشرور والانحرافات تزكية الروح بالإيمان بالعمل الصالح بالنوافل فهذا الرجل الصحابي الجليل أتى يتزكى أتى يتطهر والإسلام طهر والإسلام زكاة وبمناسبة قد أفلح من تزكى كان سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي في سكرات الموت وابنه أكبر ابنه لا زال طفلا اسمه أيوب وكان يطمع هو سليمان يكون ابنه كبيرا حتى يوليه ولاية العهد أو الخلافة بعده فلما أصبح في سكرات الموت نظرا إلى ابنه وبجانبه الخليفة عمر من عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه الراشد العابد الزاهد فقال سليمان أفلح من كان له كبار إن بنية فتية صغار يقول أفلح وفاة من كان عنده أبناء كبار يتولون الأمر والخلافة بعده إن بني, بني فتية صغاره قال عمر بن عزيز بمنطق الإيمان بمنطق التقوى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل لئس الذي أبنه كبار أو صغار أو عنده ثروة أو عنده جاه أفلح هذا منطق القرآن قد أفلح من تزكى فهنا هي تزكية أهل الإيمان يتزكون بهذا الدين قال وما يجري فلعله يتزكى هذا رجل لماذا تعرض عنه لماذا تستغل بغيره وما يدري كالعله يزكى فيصبح من منارات الأرض تتلقى نور السماء وهذا الذي حصل بالفعل فإنه رضي الله عنه صار جبلا في الإيمان وجبلا في التوحيد وجبلا في الجهاد وصار مؤذن الإسلام وشارك بل تولى الولاية الولاية المدينة وإمرة المدينة في غياب رسول الله عليه وسلم مرتين وشارك في القادسية مع العلم إنه معذور لا تنذتر أهل التاريخ أنه قال لقد عذرني ربي ولكن والله لأقفن معكم فحفر لقدميه ووعمى وحمل الضايا وأمسكها فقتل مكانه هذا لأنه تزكى وعرف الطريق أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يتعب بموعظة تردعه عن المخالفة فإن الدين إما زكاه وطهر ونماء وهذا تحلب الطاعات وإما ارتدعا عن المعاصي وهذا تخلي لأن هناك تحلي وتخلي تخلية وتحلية فإن الإسلام بر وتقوى بر يعني عمل صالح وتقوى انكفاف عن الذنوب وانكفاء عن المعاصر قال إما أحد أمري هو أتاك إما أنه يتطهر بهذا الدين الذي بعثت به ويتطهر من, من أوضار الآثار الجاهلية ومن الخطايا أو يتعب ويرتدع عن كثير من المخالفات التي كان يقع فيها فإن مهمة رسول الله عليه وسلم أن يطحر القلوب وأن يعيدها من المعاصي التي كانت تقع فيها أو يذكر فتنفعه الذكرى هذا الذي ينتفع بالذكرى أما أسنام الجاهلية أما يعني أشراف سمى أشراف مبعوف الأرض كأبي جهل وأبي لهب فلا تضيع وقتك اصلا عرف الطريق أصلا يعني جابهوك من أول الطريق رفضوا الدليل وأبوا أن يتبعوك على الحق الذي بعدت به أما من استغنى أثى التفصيل هنا أما من استغنى عنك عن دينك وعن دعوتك استغنى بكفره وبجاهه وبثروته وعشيرته استغنى بما عنده من طغيان ومن كبر ولا يريدك أصلا هو ليس مقبل عليك أنت تطارد أناس مجبرين وإنسان أقبل لك مقبل تعلب عنه هؤلاء مستغنون أصلا لا يرون حاجة لا يرون أنهم بحاجة لما بعثت به من الخير والإيمان والفضيلة فلماذا أنت تتعب نفسك لماذا أن تعرض نفسك لهؤلاء الذين لا يستاهلوا ولا يستحقون دعهم في رجسهم دعهم في طغيانهم مادام أقمت الحج عليهم عرضت لهم البرهين والأدلة بينت لهم الطريق الصحيح لكنهم رفضوا أما من استغنى عنك وعن دعوتك ورسالتك صدف عنك وأعرض عنك فأنت له تصد تقبل عليه وتعرض بضاعتك عليه وتحاول فيه تتصدى له وهذا الذي على عليه طمعا في استجابتهم وكان يحرص كل الحرص على إيمان واحد من الناس وما عليك أن يذكر ما دام أنك بيّنت الحق لهؤلاء ولكنهم رفضوا أن يزكوا ورفضوا أن يتطهروا رفضوا النور الذي بعثت به رفضوا الحياة الجديدة رفضوا أن ينظروا إلى الشمس التي أطلقتها في العالم فقل العيون الرمدي للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع وما أسامح عيون أطفأ الله نورها بأبصارها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي هنا قال وما عليك ألا يتزكى اتركه, اتركه في رجسه اتركه في نجاسته اتركه في في كفره مدام رفض الحق انتهى الموضوع ميه يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه وما عليك ألا يزكى أصلا أنت لا تحمل من خطأه شيء لأنك بينت له الحق ولست عليهم بمسيطر ولست عليهم بوكيل إن عليك إلا البلاغ وأما من جاءك يسعى ويعود العتب إلى الرسول الله عليه السلام قال هذا جاءك يسعى يطلب الخير ويطلب الفضيلة أتاك يعني وهو مشتاكل للحق الذي بعت به أتاك وهو طالب علم يرغب ما عندك أتا يبحث عنك في كل مكان وولاك أنت تذهب إليهم ويعرضون هذا أتى يسعى وانظر إلى لفظ يسعى ولهذا ينبغي الإنسان أن يسعى لطلب العلم وطلب الخير وطلب الفضيلة المسألة مسألة سعي ومسارعة ومسابقة فهو من حرصه أتى يسعى وأتى إليك أنت لأن الخير عندك والنور والوحي والرسالة وأما من جاءك يسعى وهو يخشى عنده تقوى من الله سبحانه وتعالى وعنده خوف الذي حمل ابن عمي مكتوم على أن يسعى هو الخوف من الله والخشية إن الذي يأتي إلى عالم يطلب مسألة حلال وحرام معناه أنه أصبح فيه يقظة إيمانية ومعناه أنه أصبح يريد الخير وأصبح يخاف من الله سبحانه وتعالى إن الفاجر المنحرف المتمرد لا يسأل أهل العلم لا يسأل حلال ولا حرام لا يسأل عن مالي أمر ربا أو من حلال لا يسأل عن صلاته هل هي صحيحة غير صحيحة لا يسأل عن أخلاقه فهو مستمر في طيانه أما هذا المتحرج فتجده يسأل العلماء يسأل الفقهاء عن أحكام الشريعة لأنه يخشى من ربه فهو يريد أن يقيم دينه على دليل صحيح وعلى تفقه في الدين وخشية الله هي من أشرف أعمال العبد نسأل الله أن يلزقنا خشيته فالخشية تحمل الإنسان يتفكه في الدين تحمله إلى أن يؤنبه ضميره تحمله فيندم على الخطأ إذا أخطأ تحمله فيتوب ويراجي حسابه تحمله فيقفر مع الاستغفار تحمله على أن يتفكه ويتعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعلم الصلاة يتعلم الصيام يتعلم الزكاية يتعلم الطهارة قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلحى يعني تتلحى بغيره من الناس تتشاغل بهؤلاء لا هو أولى أن تجسمعه هو أولى أن تقبل عليه لأنه أتى راغب فيك أتى مقبل إليك أتى محب ولذلك ينبغي الإنسان من إذا زاره زائر ويطلبه أن يستقبله وأن ينفعه وأن يفتيه لأنه لا يتيك للطلب عدو قالوا يقولون لا يتيك ولا يقصدك عدو لا يقصدك إلا صديق لا يأتي إلى بيتك ولا تصل بك إلا محب أو صديق أما العدو فلا يريد أصلا أن يسمع صوتك ولا يريد أن يراك ولا يريد أن يعني يتشرف بزيارة بيتك أصلا منزلك إنما يأتيك هو الصديق كما تقول العرب فهنا قال فأنت عنه تلهى يعني تتلهى كلا وهذه يقولون هي الكلمة الوحيدة التي تقال لرسول الله في معرض العثب وهي كلمة الزجر كلا لا تعود إلى هذا ولا تفعل هذا ولا تكرر هذا التصرف إنها تذكرة إنها إن هذه الرسالة إن هذا الوحي الذي حملته إن هذه المعظلة التي ديت بها للعالم إنها تذكرة إنها تذكر الغافل إنها توقض النائم إنها تصحي العالم هذه التذكرة فمن شاء ذكره من شاء تذكر ومن شاء التعظ من شاء ذكر هذا وتذكر هذا الوحي من شاء أقبل إليه ومن شاء دارسه ومن شاء استفاد منه ومن شاء فليعلم إن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة للبشرية أعرضت أو أقبلت الله سبحانه وتعالى ليس في من شكر ولا من كفر والله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فهنا فمن شاء ذكر هذا إذا أراد الإنسان يهتدي فليهتدي فقد بانت له بان له الدليل ووضحت له المحجة في صحف مكرمة هذا القرآن في صحف مرفوعة قالوا هي في اللوح المحفوظ والصحف التي بعيد الملائكة قال سبحانه مرفوعة مطهرة مكرمة قالوا في مكانها وفي نفاستها كما الكتاب الذي كتبه الله سبحانه العرش كتب كتابه عنده العرش إن رحمتي سبقت غضبي فهو لمكانته ونفسته كان على العرش وهذا الكتاب العظيم أتى من اللوح المحفوظ من فوق أتابه جبريل فهو في صعف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة في المكان مرفوعة في القدر ومطهرة مطهرة سواء في أحكامها المعنوية ومطهرة أيضا لا يمس إلا المطهرون وهم الملائكة عليهم السلام بأيدي سفرة وهم الملائكة سموا سفر قالوا لأنهم سفراء لله بالوحي على أنبيائه كالستفير الذي يأتي في مهمة فهم ينازلون من عند الله سبحانه وتعالى بمهمة إلى أنبيائه فهم سفراء فهم سفرة وهم كتبة يذهبون ويأتون يأتون بالخير ينزلون بالوحي على أنبياء الله سبحانه وتعالى ومنهم سيد الخرطة فهم سفرة كرام بررة كرام في أنفسهم بررة في أعمالهم لا يفعلون إلى الجميل لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون وهم واقفون عند أمر الله لا يتجاوزون ذلك وهم مكلفون بوحي ينزلونه وبأعمال عليهم السلام منهم موكل بالقطر ومنهم موكل بالوحي ومنهم موكل بالنفخ في الصور وهذه هي أصول الحياة فحياة القلوب الوحي موكل بها جبريل وحياة الأرض القطر موكل بها موكل بها إسرافيل آه, آه نعم ميكايل الذي يكيل القطر وحياته البعث الناس في البعث يشيرون موكل بها إسرافيل وبعد الفاصل الواصل إن شاء الله ثم يخبر سبحانه وتعالى عن كتابه الحكيم أنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره وأخبرناكم أن السفرة هم الملائكة من لفظ السفير هم سفراء لله سبحانه وتعالى بالوحي على أنبيائه وبعض أهل التفسير ينسخون الصحف وينزلون بها كرام بررة فهم كرام لارتفاع قدرهم وعلو ذاتهم رضو عليهم السلام وهم بررة لأفعالهم الرشيدة انتهى الكلام عن وصف الملائكة وصف هذه الصحف وينتقل آل الحديث إلى الإنسان حيث, حيث لا وحي عند هذا الإنسان حيث الإنسان المجرد من الإيمان الإنسان يوم ما يتخلى على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان مجرد الإنسان على وضعه البهيمي مثلا قبل أن يأتيه الوحي فيقول سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره يقول عذف وقبح هذا الإنسان ما أشد كفره طبيعة الإنسان ترى التنكر الجميل والجحود خاصة مع الخالق صاحب الفضل والإنعام سبحانه وتعالى ولهذا في كتاب الزهد الأحمد يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى عجبا لك يا ابن آدم خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي خير إليك نازل وشرك إلي صاعد فهنا يقول قتل الإنسان ما أكثر يقول قتل الله هذا الإنسان عذب هذا الإنسان ما أكثر ما شد كفره وما أشد جحودة وما أشد يعني تعالي على ربه وأساني المولاه ترى غالب البشرية هي محنطة بأكثان الدحود والجمود غالب الناس لا يشكرون الباري سبحانه وتعالى طوف بطرفك في العالم تجد أن الغالب على غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض ضلك عن سبيل الله يقول سبحانه وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ها هم مليارات من البشر ليسوا على منهج الإسلام والله يرزقهم ويعافيهم ويتولى أمورهم ويعطيهم سبحانه وتعالى لأنه غني عنهم أصلا فمن طبيعة الإنسان وهو يعني نادر الوفاء في الناس حتى الناس بينهم وبين حتى مثل ما قال أبو الطيب ومن لك بالحر الذي يحفظ الهدى يقول إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئين تمرد ومن وما قتل الأحرار كالعفل عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد يقول قليل من يحفظ الجميل قليل من يحفظ الإحسان ها أنت تريد الآن من الناس أن يكافيك على الجميل ولذلك في المثل الصحيح أو في, في, في المسيرة الصحيحة في التعامل مع الناس لا تنتظر شكرا من أحد قليل من يشكر قليل من يحفظ الجميل قليل من يكون وافيا معك وهذا يعني, يعني معروف في الناس بط.. من ط.. يعني لاختلاف طبائعهم فهنا يقول سبحانه وتعالى قتل الإنسان الإنسان قبل أن يكون مؤمنا الإنسان قبل أن يحمل مبادئ الطاعة لله سبحانه وتعالى ما أكفره ما أشد كفره ولذلك لو رأيت نعم الله على هذا الإنسان لا بهرك ما رأيت بالله يكف وقف وانظر إلى نفسك اكرأ أن تنسف عضوا عضوا وموهبة موهبة وتذكر نعم الله وتفكر في نعم الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون تفكر في العقل تفكر في الروح تفكر في, في الذكاء في موهبة النطب في الإسلام في موهبة الحياة في الذرية في كل نعمة وفي نعمه الكثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فهنا قال قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه في البداية هذا الإنسان لماذا ما يفكر إن كان تكبر هذا الإنسان وجحد لماذا ما يتفكر في اصل خلقته؟, خلقته لماذا ما يتفكر في المادة علشان يستحي علشان ينكسر علشان يتأدم ربي سبحانه وتعالى علشان يتواضع لمولاه لماذا ما يتفكر هذا الإنسان في المادة التي خلق منها سواء إن كان مادة النشأة الأولى التي خلق منها عدم التراب الذي أصله من التراب يفتخر على أحد فكل, فكل الذي فوق التراب تراب أصلا الذي أصله من الطين يحك له أن يشمخ بأنفه يحك له أن يتعالى على البشر أو سواء من نشأة الثالي بعد آدم وهي الماء المهين الذي أصله الماء ماء المهين تعرفون وضع الماء المهين أي يحك له أن يتكبر أي يحك له أن يعرض عن الهدى قال من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر أصل الإنسان من النطفة التي يريقها الرجل والمرأة فقدر الله سبحانه وتعالى خلقه وسواه وقدر صورته وأجله ورزقه فهو خلق مقدر من حيوان منوي من بين ملايين الحيوانات يأتي هذا الإنسان فإذا صوره ربه وخلقه يعني أراد بعضهم أن يشك في القدرة تقول بعض الحكماء من أوجدك من العدم فلما وجدك في العدم بدت بدات بدات تشط في وجود الواحد الاحد جل في علاه قال ثم السبيل يسرى فلما خلقه سبحانه وتعالى يسره للسبيل قل هنا السبيل اعظم قبل يعني اعظم من سبيل الدين او سبيل الهدايه يعني كما قال سبحانه تعالى في سوره الضاحه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يسر سبيل معاشه يسر خلقه يسر يعني طريقه الاكل طريقه طريقة النوم طريقة الكلام طريقة التعاطي مع الناس الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى حتى إن المفسرين يوسعون كلمة هذا هذه ويجعلون لها معاني أخرى يعني هداهر, الخل... هداهر للمعيشة هداهر مزاولة أعمال الحياة حتى أنه يظلمون يقول هدى الجنين يرضى في بطل أمه هدى الطفل يرضى من ثج أمه إذا خرج من بطل أمه هذا الطائر الانثى الطائر تبني عشها وتبيض في هذا العش هذا سمكه السلمون يضربون امثلا مثل صاحب كتاب الانسان لا يقوم وحده تيرسي ميرسون فهذا او وترجم الله الله يتجلى سبحانه في عصر العلم يعني يقول سمكه السلمون, السلمون السلمون هذا إذا راد ان يبيض يهاجر من الأنهار التي تتجمد لأن يعرف أنها تتفلج بإذن الله إلى أنهار دافئة وأشياء كثيرة في الخلق في, في الطيور في الزواحف في الأسماء في مشاهد الحياة هداها سبحانه وتعالى وجه لها الحياة يقول فيقول للإنسان ثم السبيل عصره وقال بعض المفسرين إنه السر للسبيل الحق ويقصد به المؤمنين أتبع محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله هداه من الصراط المستقيم وهي أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان قال ثم أماته فأكبره وينتهي المطاب بهذا الإنسان لأنه لا بد أن يموت كل من أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محموله إنك ميت وإنهم ميتون يعني شيد ما أردت اجمع ما أردت اشتهر كما شئت اكتب ما, يعني ما بدالك حاول أن تجمع ما يعني ما استطعت أن تجمع لا بد أن تموت يعالجك الأطباء تصرف لك العلاجات تدافع الأمراض لكنك سوف تموت كل شيء هالك إلا وجه فهذا أمر معلوم مقطوع به ولذلك كتب سبحانه كما يقول بالوردي كتب الموت على كل فكم فل من جيش وأفنى من دول كتب الفناء على غيره وتفرد بالبقاء قال ثم أمات يعني أمات الإنسان فأقبر من إكرام الله للإنسان لجنس الإنسان أنه أمر أن يقبر الإنسان وإلا سائر المخلوقات غير الإنسان لا تقبر يعني كرامة الإنسان أن يدفن له في الأرض وأن يحفر له وأن يغطى كرامة له لألا تأكل استباعه غير ذلك فالقبر كرامة خاصة قبر قبور أهل الإسلام الذين ماتوا على الدين الصحيح ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يدفن موت الصحابة وكان ربما جمع بعض الشهداء في قبر الواحد ويقربوا أكثرهم أخذا للقرآن إلى القبلة فالقبر كرامة على كل حال والقبر موعظة والقبر مدرسة ونار من شك في القدرة أو من ألهته الحياة أو من لغى مع من لغى أو من شغل بجمع هذا يعني صار عبدا للمال أو نسي حق الله أو غفل عن القدوم على الله أنا أطلم منها لزور المقبرة أطلم من أن يشرف, يشرف المقبرة في زيارة ويقف وقف التأمل ويتذكر قول القائل أتيت القبورة فناديتها أين المعظم والمحتقر تفان جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فهنا يقول ثم أماته فأكبره هذه مراحل هذه أطوار هذه يعني موقفات لابد أن نمر بها جميعا ثم إذا شاء أنشره متى شاء الله سبحانه وتعالى يخرجه من القبر في يوم الموعود يوم البعث والنسور إن القبر ليس نهاية نهايتنا كما يزعون مثل أبو العلال من وغير ذلك ويصلون بأشعارهم من القبر فقط ولكنهم لا يتحدثون عن يوم الآخر نحن في مراحل مرحلة خلق الإنسان عالم في بطن أمه ثم عالم الحياة الدنيا ثم عالم البرزخ في القبر ثم عالم الآخرة هذه أطوار لسركبون لسركبونا طبقا عن طبق فهذه أحوال سوف نمر بها جميعا وسوف نستعرضها جميعا وبعد وبعد القبر بعثون النشور بعد القبر يوم مشهود بعد القبر جزاء وحساب يحاسبنا الله على ما قلنا وعلى ما فعلنا يجمعنا جميعا فيقتص المظلوم من من ظلمه والمغلوب من من غلب يوم لا حاكم الا الله حتى يسميه بعض المعاصرين المحكمة العدل الإلهية الكبرى التي تقام في الآخرة فلا يحكم فيها إلا الله ولا يقضي فيها إلا الله ولا يفصل بين الخريقة فيها إلا الله وهو يعني وهذا قد صح بي الحديث أن الله يقول يوم العرض الأكبر أنا الملك أين ملوك الأرض فهو الذي يحكم في ذاك اليوم يوم النشور. كلا لما يقضي ما أمر يعني كلا إن الإنسان يعني جنس الإنسان بأفراد البشرية وبأصلاف في المجموع ما قضوا ما أمرهم الله به وما قاموا بما أوجب الله عليهم من الشرائع ومن حق الشكر ومن حق اتباع رسله عليهم السلام إنك إذا بحت في الناس تجد الغالب منهم معلم والغالب غير شاكل لله سبحانه وتعالى يتمرغون في النعم صباح مساء ويقطفون ويأخذون الآيات الجميلة من الله ثم لا يشكرون غالب البشرية كافر غالب البشري جاحت متنكر لجميل ومعروف وأياد الله الجليلة الجميلة سبحانه وتعالى كل لما يقضي ما أمره فغالب الناس ما قضى الإنسان المعرض عن منهج الله ما قضى ما أمره الله أمره الله بتوحيده سبحانه وتعالى هذا أول واجب وهي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي ناصية وعنوان المضروف الذي بعث به صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الرسول الله عليه وسلم أول ما أتى به من تزكية القلوب ومن الدعوة إلى منهج الله أن يعبدوا الله ما نكن من إله غيره الدعوة لتوحيد الله عز وجل أن لا يعبد بحق إلا الله ولذلك أتعجب من بعض اهل الفضل حتى من طلبة العلم العلماء وهم يعيشون في بعض الدول وبعض البلدان يجدون الناس يمارسون الشرك في العالم الإسلامي وتجد الواحد منهم صحح عباد بعض الناس في أحكام فقهية أو يتكلم عن الاقتصاد أو عن بعض المسائل بينما ترك أصل الأصول الذي هو التوحيد وتصريح المعتقد والدعوة إلى إلى الله محمد رسول الله لأن لا يا أخوة لا يقوم أدب ويعني ولا تقوم علاقات اجتماعية ولا تقوم نوافل ولا تقبل طاعة حتى نخلص التوحيد لربنا سبحانه وتعالى رجائي من اخواني طلبة العلم ان يعيدوا الامه الى توحيد البار سبحانه وتعالى ينفضوها من هذه الخرافات والشركيات الطواف بالقبور حتى لو كان حتى لو كان صاحب القبر وليا او كان صحابيا او كان اماما صاحب القبر يا اخوان لا ينفع ولا يضر ولا يشفي مريضا ولا يعافي مبتلا ولا يمنحك رزقا ولا يهبك موهبه الواحد المعطي المشافي المعافي والله وحده اسأل الله إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاسأل النه حرام Jamie أن تأتي للقبر وتطوف بالقبر وتتبرك بصاحب القبر سول حتى لو كان ولي حتى لو نكمل المشائخ الكبار حتى لو نكمل عم المشهورين أن تأتي إليه يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي فصح مسلم ألا أرسلك على ما أرسلني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مسرفا إلا سويت ولا سورة إلا طمستا ليقفع صلى الله السبل الموصلة إلى الشرك سواء في الوثن أو في الصنم أو في الكوكب أو التعلق بالنجم أو الجن أو الإنس أو أهل القبور فوحدوا الله أخوة أخلصوا له الدين سبحانه وتعالى جردوا توحيدكم له سبحانه وتعالى ادعوه وحدا يعني اعتقدوا أنه لا يشافي ولا يعافي إلا الله ونأستفن في بعض بلاد المسلمين من يأتي بالنذور للأهل الميت ويكرب لهم قربات للأموات عند قبولهم وتجدوا يخاطب الميت كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى حتى حد الخرافين منهم يقول أتى إلى قبر رسول الله وسلم وهذا لا يجوز يقول يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحسر رمزا ومقاما فأقني عثرته يا سيدي في اكتساب الذنب في سبعين, في سبعين عام يقول أغفر ذنبي لا أغفر الذنب إلا الله لا يعافي إلا الله لا يشافي إلا الله لا ينفعه لضبء إلا الله أسأل الله سبحانه وتعالى يعيدنا إلي أسأل سبحانه وتعالى نصح معتقدنا أسأل الله أن يجعلنا مخلصين عباداً لهم صادقين سبحانه وتعالى بحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغذرك وأتوب إليك بالله فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد Oh, oh, oh, oh, oh. de mujannhatun darabina hadirul aqwam darabina hadirul